نَوَحْ جُرُوحُهُم فِي الْمَضَاجِعِ وَأَرْبُوهُمْ فَإِن أَطَعْنكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِم سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا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 ان الله لا يحب من كان مفتدا فخر الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا مهينا